بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها بها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا Mówiąc كِتَابَهُ tym, ظَهْرِهِ فَسَوْفَ tej chwili وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ <تصفيق> مَسْرُورًا فهو ظن ألن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقا والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أَعْلَمُ بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون